نسخ القياس والمفصلون اما المجوزون على الإطلاق فلهم مقام واحد ودليله أن القياس في جاز حكمه كغيره هذا في قوانين جاز ينسخ ودليل في ودليله أن القياس يجاز نفسه في جاز نص في نفس حكمه كغيره من الأدلة الشرعيه في ذلك المفروض بقدي أدلة فقدي سواء أحكامها تكون واحدة <تصفيق> قلبي أشحالها الله أشحالها فاجئ فيجوا ناسه بأقوامنه وبمثله إذا عرف تقدم أصلية على ناسه بوجه من الهدوه السالف وأما المفصلون فلكل منهم مقامان أحدهما مقام الجواز والدليلهما سبق كونه دليل وثانهما مقام المنع وقد أشار إلى متمسك كل منهم فيما منعه فقال ثانيهم م ثاني مو ده يعني الطاوله الثانيه <التصفيق> اللي <الحان> <تسي> قال <Uma> قال <wiele في> اللي قال بالجواز اي اجى <التصفيق> قال ما له مانع ما المفصلون فلي كل منهم مقامل. ما قام ما احد وما قام الجواز ودليلهم ما صرف وذانيه ما قام لو ايش المانع, المانع. وقد اشار لهم تقول كل منهم فيما منعوا فقال فيما منع فذا ثاني دليل المانع جاي <تصفيق> ثاني من النار من الذي بايجو الذي جوزوه ماذا يجوزوه حذر قال انه ثاني اللي انباه وقد اشاره الى متمسك كل منهم فيما منعه nie ma to, że w لا momencie, gdybyśmy mogli znaleźć się w tym momencie, to nie jest يعني الثاني يعني جواز دليل المنع هذا دليل المنع هذا ثاني دليل المنع عليها قالوا يعني دليل المنع nie mam na to, że من na ما że mam na ان że mam na to, że mam na to, ولا هنا فشل يعني ثاني. ان ثاني الأخيرين وهم القائلون بجواز نسخ الحكم ثاني الأخيرين ثاني الأخيرين بجواز الحكم أنا. الضني دون في, ناري ناري في جواز ما جوز فيه ما تقدم وفي امتناع نسخ الحكم Massa, ale tyla, wow, wim dzina, a nastarpogłego z teabaty, który jest za katry. Are a z który jest za katry. A na na kolana, skończył go اليوم صار يعني القياس بدأي يلقط فيه دوله كلها لا يتعارض قلنا مسلم ولكنه لا يتعارض مع التاريخ طب الحين جهم في وقت واحد متعارضين ولا يمكن زي من أي وجه فانا متعارضين أما واحد من اليوم مو ثاني يوم, يوم لا ذاك ولا ابش تعارض هذا ولا داخل هو بداعض جديد لا قرار ثاني قامد لا لا لا لا مسخه العالم فكرها مجمونا ايها درجة ناشى كون احصل هو هي امور عجيبة ما في ذا ويحين جاو الحين لا حكم يجيب لا لا حتى ما حتى في حاجة رسول الله الناس قالنا حاج سالة 13 قاماً بي كل خمس ألوش؟ لا لا ما وش ما الترجيع ولا ما واجب الترجيع، الترجيع، الترجيع غير التربية، التربية الله أكبر أربع مرات، والترجيع إن قال ذاك عاشد لا اله إلا الله، ورجع قال الرسول ارجع فمد بها صوتك، فقالوا إن كن واحد يها بأول مرة ورجع يرجع ويهابا أكبر مثاني، إيه، إحنا نقولنا قبل إنهم ما يسمعون والرسول ما بلاش يخبل إلا إن يسمعوا وما يشت إنها واجبة هن قديها. واحد من هابلاهال يعني هم قديا معنها على طول على طول على لكن هي فيها احتمال ماشيهم كرر هذا الشيء استمعت أيوه قلت على إني الشيء لهم كرر أنا قديش جنا سمعت كذا ونص عند كذا لكن المشكلة في مثل الحجر رسوله هابلا واحد ما هو سابر أقول أنا قديش جنا رأيت الكذا ودا يقولني رأيت الكذا وهم هابلا فعلها فعل لا واحد فيا يحتمل يقولني رأيت فعل كذا ودا يقولني رأيت فعل كذا لإنه مفيه وقتين بثلاثة وقعت أربع وما لا حيته هو فعل واحد هذا <تصفيق> يعني كل الناس ما يقول واحد ما احنا بل عندنا ما ذهبنا ناس حج وناس يقول حج لا. <تصفيق> <مبيهو أهل البيت. تصفيق> اللي <أنت> إن جهوه فعل فعل واحد ولا يقول نفعل كذا وذا يقول نفعل خدا. عم نيجي نسأله وين فعل خدا <تصفيق> <تصفيق> <أهلا. صفيق> ما الرسول <أنت> لا ما يفعل الأفضل. لا. لا لا بس قلنا ما يفعل بهم. هن... قلنا <تصفيق> لا تعارض مع التاريخ الذي لا يعرف النصي ولا في التعارض بين شيئين ما يتعلقوا مع تحديد الوقت هذا هذي بالتعارض تحديد الوقت فإذا كان الناس خواردين عن الشارع بعد يمكن العمل بالفرع من سق تعدي الوقت نتفت نابو. يعني قال لا تعارض مع التاريخ يعني يشتم عزراف التاريخ. أيه بعدين هم رستعارضان في وقت واحد إذا قدرت دا إنهم في وقت واحد هذا. تعار وما هو تعار؟ أما إذا به وقت دفع قال أول يوم وده قال ثاني يوم ما بهنا <تصفيق> كيف هو ما يجينا هناك ما يجيون في بنين في لبنان كيف بس يقول ما يذهبون يجيون نفس الكلام ما وجهته إذا ما الدرين تارغ نفس الكلام ما وجهته ما يذهب سريعة اليوم متقدم أو متأخر أو هو تساعي لا ما هو مذهبنا لا ما سجلنا المعنى المعنى جوا يوم به ابنه على مضاق جوا ابنه مضرقاء كيف مهنة مسهل احتج ثالثهم اي ثالث أي ثالثة الاخرين وهو القائل بجوازه في اصله عليه وعلى عليه الصلاة والسلام بنص او قياس اقوى والمنع من بعده لمقام المنع بق خلاص والمنع من بعده يعني بعد عصر الرسول لمقام المنع بقوله ارتفع النسخ بارتفاع الوحي فلا يصح نسخه بكتاب أو سنة متجددين يعني تسميه مقام المنع؟ أي ما هو هذا دليل المنع عليه مقام المنع هذا يعني منع لأجل هذا الشيء لأجل أن نسخه مش عادل أن نقدر ارتفاع الوحي ولا بغيرهما كما سبب قلنا ارتفاع النسخ بارتفاع الوحي مسلم ولكنه غير مفيد للاتفاق على ان القياس مظهر للحكم لا مفيد لكم شيئا اي ما هم فيد لدودة هذه الدعوة قالوا ما هو سابر نحان انسخه او قياس اي ليش قالوا لا ان الوحي قد انتهى ما عاد بالشي قال ما هو فعل ما هذا قاي... ليش قال للاتفاق على ان القياس مظهر للحكم مدري لنا يعني متفق قصتي بينه وبين الخاصم ديه فقط ما هو بينما الناس التفكير اتفاق على أن القياس مظهر للحكم لا يمث بشلف فالقائلون بالجواز على الإطلاق لا يقولون بأن الحكم المستفاد من القياس الواقع بعده صلى الله عليه وآله وسلم إنما ثبت به واستقر إلى ظهور الناسخ له حتى يلزم وجوع الناسخ بعد الزفاع التنزيل ما قالوا أن الحكم استفدناه من القياس القياس دي جائنا بالحكم بل الحكم مدابج من قبل ما بالقياس أظهر فقط سواء <تصفيق> أيوه قال هنا لا أقولون بأن الحكم المستفاد من القياس الواقع بعده صلى الله عليه وسلم إنما ثبت به يعني بالقياس واستقر إلى ظهور الناس حتى يلزم مبوع الناس بعد ارتفاع الوحي بعد ارتفاع التنزيل هو قصة ما جاء حكم جديد هو الحكم والحكم إذن هو ذابت من قبل فدليله هو متقدم كله الدليل هو متقدم من وقت رسول الله القياس ما ايه بلا هو يكشف له بس ولا الحكم بنصه هو متقدم من قبل ذاك اليوم يعني يعني خوف يعني ناس ما <تصفيق> لا ما ما درينا يا هو بالواقع جاك ذو منسوف وانت ما دريت غايه الكي <تصفيق> <تصفيق> المعدل ضايع داخل عليه ما ضايع يا خالف ايش قياس <تصفيق> اني كما جاء قياس وارجع ظهر له نص نذر بالقياس وخلاص ما عاد قايل ان هذا ناس خله ولا شيء بل يبطله ودان جاءه باطل من قبلنا بالله جا جاء جهل الحمد لله هيا سواء ما يحكمون بان يثبتوه مقارن لثبوت حكم اصلي فتحريم بيع الارز متفاضلا مقارن لتحريم بيع البر متفاضلا والبر هو المقيس عليه سواء انه في ذلك الوقت تركيب وقياس او لا داخل اليوم كمان قياس تياك في, في تحريم الله الرز هو محرم حين حرم الله ال... البر في تحريم الرز مقارن الله درينا سهلة ما درينا اما انه ما جاء لك بحكم شريعي لك ان يبطله ولا ما يبطله تقول مع الجوز يبطله لانه قدرت تفعل وحي من قبل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 <سؤال> لا دي يا قولة قلنا نختار إذا إذا جاء ما أنه يرمس فعند من جاء على القرر أو ولا لا تبيعوا الطعام بالطعام متفاضن خدره يا سبحانه من هيا وإذا ورد بعد ذلك ما يدل على جواز التفاضل في كان كنسخة لقياسه على البر فاذا قاس أو قاس في سائل الأعصار على البر لعدم اطلاعه على الناسخ فعمل بالتحرين ثم اطلاع من بعده على الناسخ ظهرت له منسوقية القياس بعد خطائها ولم تكن من النسخ بعدها رسول الله عليه وارسال ما هي النسخ بعد رسول الله بل هو من جاء من ذلك وما بنا من ذلك فلآن قلنا قد أرسلوا على واحد ما عاد سارد نسخ هذا مع عرفان تأخر الناس عن أصل المنزخ وإلا فإن كان معارض القياس ما هو نسخ القياس هو لا تقول أنها باع إرзам إنك تنسخ القياس ونسخ منده ولا ديجوز أنا أشين أنا ما هو البياث؟ ما هو البياث؟ بأسف، قال كله كده أبطل، فإذا جاءك شيء منزوخ نسخ لك البر مثلا جاءه نص على الرز فجاءه مثل وقت أن الرز منزوخ من داخل يوم انتقايتك أنك مادره انتقايزها على البر وتحرم التفاضل في لما ظهر لك الدليل الذي قال ما الرز أنه يجوز في هذا التفاضل وجاءه في الواقع من داخل يوم ما لازم منه محذور؟ منه محذور؟ وهو أن المسح القياس وقد انتهى الناس بدأ ارتفاع السمنا والقرق لا هذا معرفة أن تأخر الناس عن أصل منسوق وإلا فإن كان المعارف قياس نصا أو قياس راجحا حملناه على أنه قرينة عدم التعبد بالقياس وجعلناه عنه؟ هذا إذا كان راجحا إذا كان نصا أو قياس راجح فلتا نحمله على ما قرنا على عدم التعبد يعني لا يجب أن بالقياس حسنًا قرينة أولا بسم الله او قياسه برجع اظهر لك دليل ارجاع من قياسه ولا لك ولا قياسا ارجع فهذا جريمه على انك ما تعمل بالقياس فانت لا تعمل بالغلط منه هو الداري حملنا على انه قرينا عدم التعبد بالقياس لا في بناء العام الخاص اذا تقدم الباع الخاص نحمله على انه قرينا انه ما بدل العموم العمومي سواء ما جاء دليل لا شيبان من لا هذا احنا في دنام حاجه يعني العام الخاص سابني لا لا ما احنا شمال لا على لا من هذا جاوب في السنت جاوب في السنت وحرنا الرز فيه تمام وارجع جالك ما أقوى من هذا أظهر مني على أنه في التفاضل فيه، فإذن هذا أخ هو هالحين المفروض إنه قريبه على إنك لا تعمل بهذا النص إذا جهلت، يقدر بنك على إنك قريبه إنك لا تقيس على دي. ما هم المخصص، بل هو كان مخصص كان قال إلا الرز فلا يخرم في هذا التفاوض، قالنا قال كذي، فكلا غات إنك أنت يا بتقيس الرز. على البر في انه يحرم فيها التفاضل وين تنص على ان الرز جائز فيها التفاضل فكان يحرم التفاضل في الطعام في كل شيء مكيل إلا الرز هو هو مخصص هو, هو كان مغوش الفرق بينه وبين دي. آه سؤالات قد جاء عمل ولا ما جاء عمل سؤال جاء عمل قد مبالغ إنه لو قد مبالغ يجوز تأخير إلى وقت الحاجة ثانيا قال هو مع الجهل فلما قال هو قال كان جريمة على أنه جريمة عدم التعبد بالقياس هذا النص على أنك لا تكون تكيس الرز على دي. لأنه خارج منه كان مثل بناء العام على الخاص فإذا جاء إذا جاء الخاص دليل على انك لا ت... لا تعمل بالعام كله بل أخرج منه ذي الخاص احتج رابعهم يعني رابع الآخرين الآخرين وما ذي الشيء الآخرين كم دولة والله والله مطلقه عدم الجواز مطلقه والثاني الجواز مطلقه وصلنا 12 في زمن والله برسول الله صلى الله عليه ثم الله بني والله في زمن والله في غير زمن الاول شيء <مضحك> <آه> <مضحك> لا ها ما عاد مره <سؤال> وهو صلى الله عليه واله وسلم اذا كان النسخ قطعي القياس ان والمنع والقطعي, والقطعي بعده صلى الله عليه واله وسلم هذا يعني يعني أن حجته على عن القطعي بعد صلى الله عليه وآله وسلم ثالثين وهو بجاو تجاوز ليش بيحب هذا مره يقول لي مقامات يعني هم صدروا يا ما وفل في داخل ما جاء يعني محله محله <تصفيق> دي فيه. المقام هو المحل المحل الذي منعو فيها سجل النردي قال وهو ارتفاع اسف ارتفاع الوحي وحجته على الامتناع اسوياص الضني في, في حياته وبعده صلى الله عليه واله وسلم حجه المانعين مطلقا والجواب الجواب الجواه المانعين تلقا احنا اقول والله والجواب كالجواب احتج خامسهم والقائل بجواز نسخه بالقياس الأدواء بغيره بما سبق من أن الحكم المستفاد من القياس كغيره من الأحكام الشرعية فيجوز نسفه كما قياس نسفه عن هدل شرعيها ولكنه إذا كان ناسخ له غير القياس فإنه يزيله من أصله لأن ذات الغير إما نص هذا هو ناسخ بناء عنه إما نص وإما إزماع ومشرت صحة القياس أن لا يخالف نصا ولا إزماعا فهذا هو رفعه بالأصالة ما لا نقول منه نسخة بل ارتبه على عمل به ومن شرط صحته القياس لا يخال نصه ولا ومن إجماع فإذا وجد نصه وعندنا إجماعنا على خلافه زال زال العمل بالقياس الزوال شرطه وزوال المشروط للزوال شرط لا يسمى نسخة سواء وغير القياس الأجا هذا مخمة هنقتيه زوال لزوال شرطه وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمع نستقل. زال العمل بالقياس لزوال شرط الناس زال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو؟ <دي> <تصفيق> <تصفيق> ما <هو> زال <تصفيق> مفع لا لا حين الشرط هو ان قال المعارض هو كليه لان احنا احنا ببلاد صبرنا لنا كليه ولادك القطعي هو معارض في الواقع الحين يقول لك صلي ورجع يقول لك لا أتصلي ما هو معارض فاذا زال المعارض ابغى انتبه بسوكه ابلا الحين جمعهم قاعده تياك انه يشترط في العمل بالظني كليه ما دين لا يعمل به اللقب بشرط الله يبين معارضه وزوال المشروط زوال الشر لا يسمى نسخن وغير القياس الاقوى وغير القياس الأقوى إما مساوي هاي إذا قياس ساق أو مرجوح إنه لا ضعيف والكل ساقط أما المساوي فالامتناع الترجيح من دون مرجح والسقوط الأول لزوال شرطه لا للنسخ لأن من شرط العمل بالقياس عدم ظهور المعارض كما سبق وأما المرجوح فالاستلزام النسخ به تقديم المرجوح على الراجح قلنا يجوز نسخه بالنص ولا إزالة مع التاريخ المفيد لتأخ助 النص ناسخة عن أصل القياس مدتنا على العمل بالقياس المنسوف كما سبق قريبا ولو كان النص يزيل, يزيل القياس من أصله على الإطلاق لوجب وجب أن نزيله مع أصله ولو كان النص يزيل القياس من أصله على الإطلاق لوجب أن يزيله من اصل من أصل القياس الأقوى لا زالها القياس لا زالها النص لا القياس الاكبر لان من شرط صحه القياس الا يخالف قياس. لان من شرط القياس ايه من القياس يخالف ها صح يعني هو لا ما هو ما لا يخالف النص يعني لا يخالف شيء اقوى منه واختلف في نسخه يعني في نسخ القياس لغيره على اقوال <تصفيق> سواء اولها المنع وثانيها الجواز مطلقا أما عن عنص به مطلقا فهو قول الإمامين أبي طالب والمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام وحكاء أبو طالب عن عامة الفبهاء والمتكلمين فلا نصا ولا قياسا أما النص لجمع الصحابة على رفع القياس عند وجوده وأما القياس فلأن تقدمه بتقدم اصله قريلة تختيص عله الآخر كما في بناء على الخاص إن لم يكن مرجوحا <تصفيق> سواء. يعني على ان العلة مخصصة. ما هي عامة في كل مكان. فانت اذا جاء لك قياس مخالف للقياس الاول بمعنى ان العلة لا تعمها في كل مكان. مثلا اذا الحين حناك اعتبرنا العلة هم الاسقار ولا الكيل مثلا. فلا نعتبر الكيل مثلا في الرز. فانت نحن نخصصها. الا الرز يعني ما يعتبر الكيل. انه يجوز تخصصها العلة. <تصفيق> اه وبالقياس. <تصفيق> اه, <تصفيق> آه. لا يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم خلاص تتعلم قالوا اما القياس ولا قياس اما ان مع ان تتعلم ان فلي ان تقدمه ان تتعلم ان تتعلم هي تتعلم وأما القياس لأن تقدمه بتقدم أصله جرينة تخسيص عله الآخر كما في بناء العمع الخص كأنه <تصفيق> قال إلا هذا الرز مثلا هكذا قال إلا الرز فالعلة فيها الذي هو ما هي معتبرة فالرز ما هي معتبرة <تصفيق> معتبر <تصفيق> <سؤال> فكأن العلة هالكيل هو هالكيل هو علة في التحريب التفاضل اللي فالرز ما هو هالكيل علة الآخر دي من متراخي من الرز الرز ما هو, هو متراحية متراحية. الآخر الآخر هو هالكيل آخر من القاسر هرجعكم لا نقص الرز احنا الشي دا حين نقص الرز على الله خصوص للعلة الكيل مثلا للمتأخرين ايه هو نقص يعني في تأخره تبدوا على انها اراد بهذا غير الله الرز إيه يعني مثلاً أول جاء الكيل اعتبره كيل كله لأنها مو بغير الكيل خاص وأما القياس اللي نتقدمه متقدم صيغة نتخسيس علة الآخر كما في بناء العم الخاص خاص إن لم يكن مرجوعاً يعني هذا بناء العم هو وإلا تبين الزواشر العمل بها ما إذا كان القياس الأخير راجح ولا الأول هو راجح وما بال زال شرطه لا لابا انه رائع وأما الجواز مطلقاء فهو مذهب أبي العباس الطريق من, من الشافعية فإذا رجز وأما الجواز يعني يكون عن القياس المطلقة ينسى القياس ينسى إذا رجذها Свما علما الجواز المطلقاء فهو مذهب أبي العباس الطريق من, من الشافعية فإذا رجهها قياس لتقياس لتأخرر شرعية حكمة الصنية على خبر الواحد مثلا بوجه من وجوه الترجيح او سوى بينهما وجب نسخه بالقياس باستناده الى النص المتأخر الدال على علية العلة ماذا قدر يناضى بالنص والنص هو متأخر باستناده ونل... الى النص المتأخر الدال على علية العلة مع حكم الاصل لا على حكم الاصل فقط على في قلعة بهش وأما الجواز مغلق فهو مذهب أبي العباس بن سريج من الشافعية فإذا رجح قياس المتأخر لتأخر شرعية حكم أصله إما إذا درينا بذيه إذا شرعية حكم أصله متأخر ما يعد يعني هو حكم أصله هو الأصل كأن أصله هو دين سقده دين سقلا أصله أنت كنت تقيس الوز مثلاً على هذا تمام وذا هو المفروض أن على ذا وذا هو متأخر عن هذا فالمفروض أن هذا يكون ناسخ الناس هذا ناسخ لهذا القياس المتأخذ قاس للأول لأنك قصة انته واصله هو متاخر عن هذا فالأول هو الناسخ فإذا رجح القياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله على خبر الواحد يعني إحنا رجحنا القياس على خبر الواحد مثلا بوجه نجوها الترجيح إذا تعارضوا ها إذا تعارضوا نسبلك هيا يعني خبر الواحد جاء بخلاف كما جاء لك خبر احادي وجاء لك قياس فإذا هو هم يقولون حنعمل نعمل بل خبر وبد نعمل بالقياس وذلك إذا درنا إن النص ادي القياس هو متأخر عن الخبر الواحد، يترجح القياس، لأن جاء الأصل حقه هو ناسق الخبر الواحد. فإذا ارتجح القياس متأخر تأخر شرعة تحط مصليها على خبر الواحد مثلاً بيوجه من وجه الترجيح أو سوا أو أو, أو سوية بينهما وجب نسخه بالقياس. ولا ولا شو؟ مشي. نسوي بينا كم سوا؟ وجب نسخه بالقياس. لاستناده إلى النص المتاخر الدال على عليه العله مع حكم الاصل يعني قص اليه ويترجى انا مساوي القياس بنرجع على خبر الاحادي فيكون القياس ناسخ لخبر الاحادي استناده متاخر كان اذا دو متاخر اذا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 وكم تقيس عليها على الخمر النبي فهذا النص ذي دل على ما هو متأخر عن الأول هذه هو التحريم ما هو متأخر عن الأول التحليل <سنجد>. هو الناس خلاص خمر رجيح ما بشيء ترجيح ما, بشي ما هو ترجيح التأخير ناس غ ناس غ معناه مرجح ما مرجح إذا ما درينا واحد عندي أو واحد اما اذا كان الدواء متاخر ولازم ما هو مرجح السنه دينا مثلا متخلف العام حكم الاصل لا على الاصل وجب نسوق على ها قال وجب نسوقه بالقياس وجب نسخن نفس هذا الى النص المتأخر اولا لانه القياس يستند الى النصر المتاخر الدال على عله العله بس الى عد دل على العله فهو جو اقوى ارجع <تصفيق> مع الحكم مع الحكم الناس, الناس الناس الناس نفسه دل على علنيه العنف حق الحكم الحكم الأول ودل على مع زاله ما على ان الخبرين اذا تعرضوا من كل ولكن احديه ما عتصرح فيه بالعنف اقوى ابي اتصرف فيه بالعنف <تصفيق> اذا اجت الحقيات متأثر من هو ما البناء ميحو الترجيح يعني <ترجح> بس يعني وينا وينا وينا ما هو ترجيح نقدر اذا تعارض اذا ما درينا وين المتغيرات ماشي ترجيح كان منها ولا بس تعارض ماذا تعمل ذا ما ترجيح لا, لا على حكم الأصل فقط، لأن النص الدال على حكم الأصل قد تكون علته مستنبطه فيكون نص على الحكم المدعى نسخه معارضا لها، فلا يصح الإلحاق فلا نص. قال هنا لا على حكم الأصل فقط، يعني ما هو ما يعني هو الى النص متاخر دال النص المتأخر على إن العلة هي العلة ودال على الحكم. رجع من بلو بلو مبلغ على قال لا, لا على حكم الأصل فقط لأن النص الدال على حكم الأصل قد تكون علته مستنبضة فيكون نص على الحكم المدعى نسخه ها؟ معارضا لها فلا يصح الإلحاق النص الأول قد يكون معارضا للعلة لأن العلة هي ما بلا مستنبضة إذا هو معارض لها فلا يصح الإلحاق فالإلحاق ضروري من علة فلا نسخه وثالثها الجواز في الجلي فيجوز أن ينسخ القياس الجلي غيره فيجوز أن ينسخ القياس الجلي وغيره من سائر الأدلة بخلاف الخفي لضعفه قال الدواري وهو قياس المعنى دون قياس الشبه جلي وحده المعنى دون قياس الشبه وجعله قولا سواء يعني قياس ال الجلي دون الخفي والخفي لا تكون قياس الشبه فقط القياس الجلي بمعنى ما هو خفي وللمراد الخفي هو قياس الشبه لان معنى جلي قد يفسره الجلي هو الجلي هو دي قطع بنا في الفارغ والخفي هو دي ما قطع بنا في الفارغ كيف ما كان ما مراد هو قياس الشبه تمام لا نقول ان المراد الخفي هو قياس الشبه بل المراد مقابل الجلي والجلي هو ما قطع ابن في الفارق فذي لم يقطع فيه ابن في الفارق هو خفي مغلقين مغلقين معنا. قياس العبد على الامه هذا بيقوله جلي لأنه قطع ابن في الفارق قياس النبيذ على الخمر خفي لأنه ما قطع ابن في الفارق أبدا في ذا الأحكام في إسرائة العتق مقطوع بين ما بين اي فارق هذا مقطوع من منا في الفارق في مثل سرايه العتق مثلا في التنصيف البياتي د... في كلام هذا فيكون ما في ما الخفي هو ذي لم يقطع بين في الفارق قياس الشبه يعني المعنى العله إيه لا نجمع بين الأصل والفرق بنفي الغلط لأن إحنا جمعنا بين الأصل والفرق بنفي الفارق ماذا قياس العلة؟ جمعنا بين العبد والأمه بنفي الفارق ما بالشيع الله هنا العلة هي نفي الفارق هنا عندك بالمعنى يعني بالعلة العلة هي المعنى قال دواري وهو هو القياس الخفي هو قياس العلة قياس المعنى إيه قياس المعنى عن العلة طيب يقول الابن يقول له اسوي ايش بلا فجر ولا معناه كذا كذا ولا كذا يعني ولع له ولع يقول والمعنى بقول في كذا والمعنى معناه في كذا بس هو كذا ما بيقول ان نظرنا إلى لا لا شبه مختلفين في الشبه ناس يقول الشبه وديت كذا أصول متعددة تلحقها باي هنا وناس يقولون الشبه هو الدوران وناس يقولون الشبه هو الدوران كل ما كل ما عدم عدم ناس الشبه يعني الشبه هو وناس يقولن... هذا هذا ما هو الخفي لا تقول لنا قياس الشبه هو قياس العله غير قياس الشبه الجوازي في الجلي لا خفي قياس المعنى قال الدواري وهو قياس المعنى يعني قياس العلا دون قياس الشبه لا إن الشبه له هو في الدور هذا سوا واجعله قولا اللي بنسريك والقول الآخر مع القائلين بالجواز المطلق حكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي ولا بعاسم الله ولا جماعة كم قد قرأنا رابع وثالث وثالث وثالث <تصفيق> <تصفيق> أنا حين في النسخب أحيان <تصفيق> في النسخب ما هي حسنة ما هو الغاية؟ لا حسن لا نمنا لا أنا لا كمشي, ما أي ده حسن هو كمشي ما له ايدا نهجة وهو هو قلنا كمشي ما له جو نهجة وهو عزر ابرام يلطبوا ابرام يلطبوا ابرام هذا انا مشي كل ناس يجوز ان ما لا يقولون يعني يعني ما نرجو لا ما ما لا اجا بال كل شيء جا وهو واضح للناس واضح وكل شيء يفهمه واحد وكما شيء ما طاب عصير هو لا <سؤال> لا سح النص ولا النص <سؤال> بهالقياس. <سؤال> لا سح النص ولا. لا لا لا. هايفا كان لا سح على ولا النص. عبد الله عبد لا عبد الله عبد الله. Ale są biahda ma